الحمد لله رضي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويرالمغضوب عليهم ول الضالين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> امن <ألف> لا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 فقالوا أَإذاَا ضَالَ النافِي الْ الأرضئ إَِّا لَفِي خَنْقِ جَديدد بل َْهُمِقَا إ رَبِهِم كَافِرون قُلْ ييتَوَففَّكُمَّْ لَكُ نَوْتٍ الذي يُكِلَ بِكُمْ تُمَّْ إِ رَبِْكُمْ تُرجعُون ولو ترى إذن مجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل, نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني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 انما يؤمنوا باياتنا الذين اذا ذكروا بها فرسوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن رزقناهم ينفقون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 افلا يسمعون اولا يرون اننا نسوق الماء الى الارض الجرذ فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون ما هذا الفتح ان كنت صادقا قل يوم الفتح لا ينفع الذين كَفَرُوا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم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 وير المؤمنون بعليه ونال الله هل اتى على الانسان حين من الدهر لابيكون شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتله فجعله سميعا بصيرا ان هديناه السبيل ان ما شاكرا وان ما كفرا ان اعددنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا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 وَيُطَعمونَ الطَّاملَ حَبِّهِ مِسكينًا وَيَتمَساق إِ مَ نُطَعمكُمْ لِ وَوجهِ اللهِ لا نُريد مِكُم جَزَ وَلا شكُر إِ لَخَافُ مِْ رِّنَا يَوْمًا عَب سَ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 ودانيهن عليهم ظلالها وذللت قطوفها وتذليلا ويطاف عليهن بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قددروها تقديرًا ويشقون فيها كأسا كان مساجها حسنًا جميلا